لأن دل درنا هذا القرآن على جبل رأيته مقاشعة لا إنت مقاشعة لقصعة من غشية الله وتلك الأمسار نضربها علم وَالَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عَليمٌ وَشَهِدَ رَبِّ نَوِّرْ قَلْبِي بِالسَّلَامِ وَنَوِّرْ بَصَرِي بِالْعِلْمِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا مُبِينًا سُبْحَانَ اللَّهِ قد حرمت السماء والنار ويريد ان عارفين بالمرحمين قد الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما اللهم ربنا عالم